وَالْأَرَائِيْتُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إلَاهُ الْغَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قل أرأيت إن جعل الله عليكم أنها رسمدا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله الله بليل تسكنون فيه.